بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا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 كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغا مَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ